ما تحذم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة عمالكم والله وهو العليم الحكيم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 قال نباني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صرت قلوبكما وان تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين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 مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَائِحَاتٍ ثيبات وَأَبْكَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ سكم وأهليكم نارا وقودها الناس النَّاسُ عليها عَلَيْهَا غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يُؤْمَرُونَ يَا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 يسعى بين أيديهم نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.